وَإِلَّا الْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا كَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَانُوا هُمْ أَوْزَلُوا هُمْ يُخْصِرُونَ أَلَا يَظْنُ أُلَاءكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم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 كَلَا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمُ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم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 وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم أي يشرب بها المقربون أجرم كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مر بهم يتغامزون، وإذا قلبوا إلى أهلهم قلب فكهن، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون